العبد تعال يرتدي في رضا العبد En dat je riedaal, maar nou sewaak, I'm Wanneer en toe العطايا ومجيبا للسؤال أنت اترك الامر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم رحيم اسأله